بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما بقى أذنه من مسائل عقد العبد في ماله أو نكاحه لنفسه بعد أن اتبخ أنه ينفذ ذلك بإجازة المولى إما على القاعدة وإما بالنص الخاص ما عصى الله وإنما عصى سيده فإذا اجاز أجاز إما على القاعدة وإما بالنص الخاص بعد أن انتهينا من ذلك تبقى نقطة واحد قابلة للبحث وهي أنه خب إذا صحت بالإجازة إذا صح العقد بالإجازة فهذا هل نقول بالكشف أو نقول بالنقل يبقى هذا وهذا أنا أفضل أن لا نبحثه هنا لأننا سنبحثه في بيع الفضول في في بيع غير المالك الفضولي سنبحثه إن شاء الله فلا داعي لفتح حديث وبحث هنا فهذا نأجل فإذا أجلنا يجب أن نبدأ بمسألة شاط الملك ومسألة بيع الفضول ذكر الشيخ رحمه الله في المكاسب أن من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأدونين من المالك أو الشارع وهذا أفتكر إلى هذا الحد ما نحتاج إلى بحث واضح هذا أنه يجب أن يكون البائع إما مالكا أو أن يكون معدونا من قبل المالك أو أن يكون معدونا من قبل الشارع كالأولياء مثلا أفضل ألعب الذي يتصرف بعنوان الولاية في أموال طفله أو ما شابه ذلك أو أفضل المحجور عليه الذي حاكم الشرع يتصرف في ماله أو ما شابه إما يجب أن يكون مالكين أو مادونين من الملك أو الشارع وهذا واضح لا حاجة إلى بحث فالمفروض أن ننتقل إلى بيع الفضول إلى هذا الذي باع مال أحد فضولة ذكر الشيخ الأنصاري أيضا المكاسب أن المراد بالفضولي هو الكامل غير المالك للتصرف ولو كان غاصبا الفضولي هو الكامل يعني ليس أنه سفيه أو مجنون أو صغير كامل ما كل نقص ما بي إلا أنه ليس مالكا للتصرف ولو فرضناه غاصبا هذا بيعه يسمى بيع الفضولي وأيضا ذكر الشيخ الانصاري أن عقد الفضولي يشمل العقد الصادر من الباكر الرشيدة بدون إذن الوليد هذا باعتباره كأنما يقول رحمه الله أن هذه كامل هذه كاملة الباكرة الرشيدة كاملة لكنها غير مالك للتصرف بناء أن على أنه يشترط في عقد الباكرة الرشيدة إذن أبيها من هالباب إذن غير مالك للتصرف فهذا هم يقول يدخل. في بحث الفضول يشمل العقد الصادر من الباكر الرشيدة بدون إذن الولي ومن المالك إذا لم يكن لم يملك التصرف لتعلق حق الغير بالمال حتى المالك قد يكون هذا مالك هذا الذي يبيع هو مالك مالك يبيع ماله، ولكنه لا يملك حق البيع كامل يدخل فيها العنوان الكامل غير المالك للتصرف مالك للمال، وكامل ولكنه لا يملك حق التصرف، فيشمل بيع الراهن بيع الراهن هم يعتبر بيع فضولي حسب ما. عبر الشيخ هنا لأن الراهن مالك للمال ولكنه لا يملك حتى لا يملك حتى, حتى التصرف باعتبار أنه رهن مال، والسفيه هم السفيه يعني مو المجنون الذي لا, لا يمكن تصف لا سفيه ولهذا هنا هو مولى عليه الولايه من قبل وليي الشئ اما الاب او حاكم الشر ونحوهما وبيع وبيع العبد بدون إذن السيد هم العبد بناء على أنه يملك فهذا هو كامل مالك للمال مالك للمال اصلا لكنه مولى عليه من قبل السيد فلو باع بدون إذن السند هذه كلمات الشيخ الأنصاري في المكاسب خب أنا أقول أن صحة عقود هؤلاء لو آمن لو أفتينا صحة عقودهم يعني نفوذ عقودهم بعد لحوق الاجاز لو ابقينا بذلك في هالمصادق اللي عددها الشيخ الباكر الرشيد السفي الراهن العبد بلي هسه ما ذاكر هو يمكن ان ندخل فيها بس هو ما ذاكر يعني في في الأمثلة اللي طرحها الشيخ الأنصاري ما ورد يمكن يعني المحجور عليه يقوله المح... المفلس إذا بعد لم يحجر عليه خلاه لكن يقول المح... المحجور عليه المفلس الذي حجر عليه من قبله هات المشاعر هالشكل عبد أم... الم مثلاً مثله أ... أنا معبر اتفاقا بالمحجور عليه أنا معبر بالمحجور عليه وهذه أمثلة وكذلك المفلس الذي حجر عليه أقول إن صحت هذه العقود يعني إن نفتت فهذا لا يستلزم نفوذ بيع الفضول المصطلح يعني بيع غير المالك لا يستلزم نفوذ بيع غير المالك قد تصحبني ولا يصحبك أفرضوه هذه لو دل نص على صحة معاملاتهم بالإجازة كما في العبد كان ما عصى الله وإنما عصى سيده هل نستطيع أن نستفيد أو نتعدى من ذلك إلى بيع الفضولي المصطلح الأصلي وهو بيع غير المالك لمال أحد موكوش ملازم وذلك لأنه في بيع فضولي المصطلح ليس البيع بيعا للمالك إلا بعد الإجازة بناء على ما يقال من أن الإجازة تجعل البيع بيعا للمالك. المالك إذا أجاز البيع صار بيعه في حين أنه في هذه الموارد كلها البيع أساساً بيع المالك وهو المحجر عليه المفلس المحجور عليه بيعه بيع المالك أو العابد بيعه بيع المالك أو الباكر الرشيدة بالنسبة لنفسها كالمالك يعني أخوة نفسها وما عادت شخصا آخر فضولته أعدت نفسها. فلو قلنا أن لحوق الإجازة في هذه الموارد كافية، لحوق الإجازة كافي، وينفذ العقد. هذا ما رح دليل على أنه بيع غير المالك بلحوق الإجازة يكفي، ما هناك. مثلا لعلنا نحتاج ان نثبت ذاك المبنى الذي يقول ان المالك بعد الاجازة صار هو البائع يجب ان نثبت انه حقا بالاجازة صار هو البائع او لا في حين انه في هذه الموارد ثابت ان المالك هو البائع انما كان عدنا انه يحتاج الى اذن فقد يقال ان الاجازة كالاذن الاجازه ابن المتاخر فالملازمه مقصودي هذا ان اضرب هذه الملازمه هذه الامثله التي ذكرها الشيخ الانصاري خوب طبعا نقول هدني هم خل نسميه بالعقد الفطولي فسموه مو, مو, مو مشكله ليس ال... ليس الكلام في, الاصط... في الاصطلاح نسميه له منسم الكلام ان هذه ينبغي ان تبحث مستقلتان كما بحثنا موضوع العاب مثلا وذاك باع الفضولي يحتاج الى بحث مستقل هناك مطلب آخر أشار إليه الشيخ الانصاري هم لا بأس بأن نشير إليه قبل دخولنا في صميم بحث بيع الفضولي وهو مسألة أنه يقول رحمه الله يقوى في النفس إن لم يكن خروجا عن ظاهر الأصحاب خالها السدراك خال انه أخاف أن يكون هذا خروج عن ظاهر الأصحاب وإلا يقوى في النفس أن الرضا الباطني كافي فلو أن الفضولي باع كتاب وأنا في باطني كنت راضيا لبيع الكتاب لكن الإذن ما كان صادر منه إنما رضى باطني بعد ذلك اطلعت على أنه هو باع كتابي، وأنا مطلع على نفسي وأذن وأعلم أنني كنت راضيا إذن يجب علي بيني وبين الله هذا الذي باع ما قد يجري أن يراضي بقى. لكن أنا الذي مطلع على نفسي ومطلع على أني كنت راضيان إذن علي أن أرتب الآخر ما أيد حقا بعدين أرد أقول أنت بعت فضولة صح هو باع فضولة أقول أنت بعت فضولة وأنا لا يجب علي ان يكون ذلك فما ان بل يجب علي ان أرتب الأثر بيني وبين الله لأني أعلم ان كنت راضي هذا كلام ذكره الشيخ رحمه الله وذكر بعض الشواهد أنا ما يجب أدخل في التفاصيل موجود في ان ذكر بعض الشواهد عن قضيه عروة البارقي وغير ذلك يقول الشيخ رحمه الله أنه خب هذا داخل في اوف بالعبود أوفو بالعبود ما دمت كنت راضية وداخل في قوله تجاية عن تراضي وداخل في قوله لا يحل مال امرئ المسلم إلا عن طيب نفسه أنا عن طيب النفس كان عندي أنا غضراضي فداخل فيه لا يحل مال امرئ المسلم إلا عن طيب نفسه هذه كلمات الشيخ الانصار أنا أقتصر على بيان هذا المقدار من المقلد من الشيخ واقتصر في التعليق عليه بالإشارة إلى ما قاله سيد الخوي في التكتب سيد الخوي معلق على هذه قايل أنه أوفوا بالعقود أما أوفوا بالعقود هذا خطأه إلى الملاك أوفوا بالعقودكم مجرد أنني كنت راضيا لم يجعل العقد عقدي قد نقول أن الإجابة تجعل العقد عقد لكن مجرد الرضا الباطني بمجرد الرضا الباطني ما يشمل أوفوا بالعقود هذا هو مو عقدي صح أنا كنت راضي بذلك هذا ليس عقدي فأوفي بالعقود ما يشمل تجارفا عن فراض النفس هذا مو تجارتي نعم لو أجست وقلنا بأن الإجازة جعلت عقد عقدي جعلت أصبح طرفا للعقد تجارة لكن مجرد الرضا الباطني غير كافي للصدق عنوان أن هذا تجارة نعم يبقى الا يبقى الشسم لا يحل معلوم بأن المسلم إلا بطيب نفسه. هذا قد يقول القائل طيب النفس يعني الرضا. طيب النفس ليس معنا الإجازة أو الإذن أو التوكيل طيب النفس يعني الرضا لا يحل مالهم رأي المسلم إلا بطيب نفسه أنا طيب النفس قالوا طيب النفس يعني شنو تطيب نفسي بهذا خانه كانت نفسي طيبة بهذا إذن يجب علي أن أفي هذا أقوى الوجوه هذا يقول السيد الخوي رحمه الله يقول هذا لا يحل مال امرئ المسلم الا بطيب نفسه دليل على شرط طيب النفس يعني بلا طيب لا يحل ولكن ليس دليلا على نفي شرط آخر لعل شرط آخر هم موجود وهو الاذن او الاجازه هذا خصمني لا يقل معلومة أن المسلم إلا قطير نفسه مثلا أفرضه أظن هو يمثل بهذا المثال ما أريد يمثل أو ما أظنه يمثل السيد الخوي يقول لا صلاه إلا بفاتحة الكتاب لا صلاه إلا بفاتحة الكتاب إذن أنت اقرا فاتحة الكتاب وأترك الركوع قول خب قال لا صلاه إلا بفاتحة الكتاب أنا قرأت الصلاة بفاتحة الكتاب صحت صلاة السفناء يدل على الخاص خلال مثل على هذا لا صلاة إلا بها تحت الكتاب تريد؟ يريد أن يشير إلى أنه من دون فاتحة تبطل الصلاة قد يكون من دون شيء آخر هم تبطل الصلاة وهو ركض إلا بطيب نفسه يعني إن كان من دون طيب تبطل المعامل إن كان عن إكراهن الإذن صدر من التوكيل صدر من وقد قلنا في ما سبق أنه غالبا المكره قاصد فصدر من الإذن إذن أو صدر من التوكيل خريخة صدر من لكنه ما دام طيب ما موجود باطل لا يحل مال المرأة المسلم إلا بطيب نفسه هذا معلوم أما أنه شرق آخر ما موجود من قبل هذا كرام سيخو هو صفح نكتفي بنقل كلامه ومن علقه ثم يقول يقول نعم لو فرضنا في موردين أن, ال أن الرضا كان شرطا لا التوكيل ولا الإذن ولا الإجازة الرضا كان شرطا وهذا كان فقط, فقط الرضا كان شرطا طبع هذا يصح, يصح العبد لأني كنت راضيا بيني وبين الله كنت راضيا هذا يذكر أنا الآن ما في ذني هل يمثل بمثال العبد أو لا لو قلنا طبعا طبعا صعب أن نقول لو قلنا أن رضا المولى كافي أرضي الباطني طبعا صعب طبعا لأنه النص قال إلا بإذن مولانو الرواية اللي قرعناها قبلا قانت بكلمة إذن صحيفة جرارة كان أظن صحيح جرارة صحيح شعيب العغرقوفي لا يغنر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه ما قال برغم مولاه صحيح عغرقوفي وصحيح جرارة عغرق عن أبي جعفر وأبي عبد الله المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده. إيش في الورد. نعم لو كنا نحن فقط بالآية أبدا المملوك لا يقدر على شيء قد نقول أن الآية مجملة لا نقدر لا يقدر على شيء طبعا مو معنى أن العبد تكوينا عاجز العبد تكوينا خموعاجي معنى أنه ما مستقل ما مستقل هل يقصد بذلك شرط الإذن أو يقصد بذلك شرط الرضا قبل نقول الآية مجمل لكن هالروايتان صحيح العققوفي وصحيح زرارة دا يقول إلا بإذن سيد أقول لو فرضنا أننا قلنا أن الشرط هو الرضا هناك نقول وعليه فالمولى إذا كان راضيا بينه وبين الله في بيع العابد بيعه لماله هو ليس بيعه لمال المولى يجب أن يرتب الأثر على ذلك ويصح أنا ما ادري ان السيد الخوي ذاكر على المثال لا أما المثال الذي أذكر ان السيد الخوي ذاكره هو يمثل بالتزويج ببنت ببنت العمّة وبنت الخال للزوجة لو أن أحداً تزوج ببنت خالتي ببنت أختي الزوجة أو ببنت هذا المثال موجود من دون خبخنا انقلنا طرعا هذه مسألة ثقية يكون في محلها نبحث إنه أفضى شعب أو إذن شعب يبدو من عبارة الشيخ الخوي أنه هو يفتي بأن الرضا فلو أن أحدا تزوج ببنت أخت زوجه أو ببنت أخيها، وكانت الزوجة راضية، وآمنا بكفاية الرضا. إذن، بعدين ما لحق أن تقول أن مولاي زواجك باطل لأنني لا أمضي، لا أجيز ما لحق في طول، لأن الرضاه كافيا. المثال وارد في كلام السيلم. على كل كبروي نقول متى ما ثبت في مورد ما كفاية الرضا الباطني نعم هناك أما أن ما يقول الشيخ على العموم يقول لولا اني أخشى أن يكون هذا خلاف المتسالم عند الفقهاء يقوى عندي أن الرضا كافر. الرضا كافي هي تش عموم ما وهي تدل على كفاءة الرضا ما والعقد إن كان ينتسب إلي ينتسب بإذني أو إجازتي دابرا ضاي وعليه ها راحتي رغد او روى او روى رد يسردون امبكم مصدر احد مصادر هذا مستقبل كل وسائل لسردون سامبكم مصدر هسه يبثقون المصدر امبكم ها ها <تصفيق> ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها بلا بحث عكسي بهذا المقدار المهم رواف اوروغا اخرن سنت ما من اساسه بعض اسئله الخ أ... اذن فلندخل في صميم البحث بيع الفضول هل أول ما نطرح هذا هل نستطيع أن نصحف بيع الفضولي يعني ننفره؟ نقول ينفذ بالإجازة اللاحقة هل نستطيع أن نصح ذلك وفق الغاعدة بلا حاجة إلى نصوص خاصة أو لا نحتاج إلى نصوص خاصة كرواية قروه البارقي لو كانت تامسنا لنا او كصحيحه محمد بن قيس وليدتي باعها ابني بغير اذني ونحو ذلك هل نحتاج الى ناس حتى نفحص في نصوصنا في رواياتنا او لا بمختبر القاعده بيع الفضول صحيح السيد الخوئي هذا مشهور عن السيل الخوي وموجود في التنقيب وموجود أيضا في باقي تقارير بحث عده من علماء الاكابر كاتبين تقارير بحث السيل الخوي ما حدا صاحب التنقيب بحثوا عليه كلهم ناقلين هذا عن السيل الخوي وهو معروف عنه أنه فرق السيل هذا شيء يقول فرق بين الافعال التكوينيه من قبيل الاكل والشرب وبين التصرفات الاعتباريه من قبيل البيع والشراء فالافعال التكوينيه ما تنتسب الى ادم أنا أذنت لك في أن تأكل من خبزي من تمني من طبخ اللي طبخته أذنت لك خب هذا فأكلت خب هذا الأكل ما ينسب إلي ما يقولون الحائر أكل برعي الصائر أنا أشركت أكلت أنا الصائر اصلا يقول لا أنت أجزت للزيت فأكل هذا واضح أن الأمور التكريمية ما تنسب إلى الآذن ما تصير أفعال المهدون أفتعل من أفعال الآذن ولكن يقول الأمور الاعتبارية ليست هكذا أنا حينما أجست وكيلي في بيع بيتي بعدين راح أقول بعت بيتي بابا انت شو انت اصلا ما خرج ما خرجت من مكانك ولا تكلمت بشيء هو اقول وكيب بعد هذا اذا فمجرد الاذن او الاجازه كافي في انه يصبح ذاك التصرف الاعتباري حقيقة تصرفي حقا هذا صار هذا كلام السيد الخوي أنا أقول ك ك كتأكيد لكلام السيد الخوي كدعم لكلام السيد الخوي أذكر فرد تقريب طبعا هذا التقريب الذي أذكره ما أحمله هذا التقريب راح أبطله لكن هذا التقريب ما احمله على السيد الخوي لأن السيد خوي ما ذكر أنا كتاييد لكلام السيد الخوي أذكر هكذا أقسم المسألة إلى مرحلتين أقول اولا فلنتكلم في الإذن السابق بعدين فلنتكلم في الإجازة اللاحقة أليس من الواضح في وجداننا أن من باع وكيله بيته يقال بوضوح يقول بوضوح أنا بعت بيتي لا أحد يقول أنا ما شفتك أنت تتكلم أنت الشفه مع المشتري لا حبيبتي يعني باكيلي با هل هناك شك في ذلك لا اذا هذه المرحله الاولى اللي هي مو هي صميم بحثنا طند بعد الالتفات الى وجدانيه هذا المقلب وهذا يدل على شيء يدل على ما يقول سيخوئي رحمه الله من أناله في التصاقفات الاعتبارية هذا الاذن كافي الاذن السابق لا شك في كفايته إذن نأتي إلى الاجازة اللاحقة فنقول الاجازة اللاحقة كالاذن السابق بدليل أنه ليس لا قيمة ل لي... اي... طبعا الصيغه صيغه بعت وقبلت صيغه منفصله امس قال تو قبلت خلال دقيقه انتهت الصيغه لكن ذاك الامر الاعتباري مستمر الامر الاعتباري في عالم الاعتبار مستمر وحينما تجي الاجازه كالحق هالأمر الامر الاعتباري المستمر نعم الصيغة انتهت قبل يوم انتهت قبل يومين انتهت لكن الأمر الاعتباري في عالم الاعتبار الاستمرار فحينما تأتي الإجازة ما هو الفرق بين الإجازة اللاحقة والإذن السابق فالإجازة اللاحقة هم تصخر هذا كتوجيه أو كدعم لكلمسي القول طبعا قلت لكم أن هذا نعم لا ما أسند إلى السيد الخوي السيد الخوي ما ذاكره شيء السيد الخوي فقط ذاكر أن الأمور أن التصرفات الإقبارية تختلف عن التصرفات التكوينية من قبيل الأكل والشور ففعله الشخص ما ينسب إلي بمجرد أنني آذن إليه أو أجزد إليه بينما اعتبارية سبيلي هذا كلام صحيح لكن اذا تسوينا بهالشكل من الكلام في مرحلتين مثلا قد يكون اقرب الى القبول طبعا اقول ان هذا الدعم او هذا التوجيه غير صحيح فنبقى ب... هذا إذا أبطلنا ذلك وسنبطل غدا بعد سنبطل إن شاء الله فإذا أبطلنا هذا لم يبق إلا حق كلام السيد الخوي رحمه الله حق كلامه ابتداء هل حقا أن الأمور الاعتبارية تنسب نسبة حقيقية إلى المالك بمجرد إذنه أو إجازته أو لا هذا عن إذنه نحق ونبحث إن شاء الله وهذا ما نبحثه غدا إن شاء الله